يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين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 وَاتَّقُ اللهَّه إ اللهَّه الله تَوابُ الرَّحيِيم يا أَّهَ النَّاسُ إِا خَلَقُناَاكُم مِن ذَكَرم وَأُ سَوَجعَناكُم شُعوبَ وَقَبَ إلَ للتَعَارَفُ إِ أَكْرَمَكُم إَِ اللهَّهِ